بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه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 منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ إِن وإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن, فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ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 ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأفقو عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم ومعروف وإن تعسرت فسترضع له أخرى ليُنفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فليُنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرى وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا